الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب قسامة القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين وهذا الباب المراد به أيمان مكررة باستحقاق دم على صورة مخصوصة هذه القسامة وقعت في الجاهلية وأقرها الإسلام وهي من الأمور الخاصة التي جاء فيها دلول السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فثبتت على خلاف الأصل وهي أصل في بابها في الأيمان في القتل لكنها في الأصل مستثناء لأن الأصل في القتل أننا لا نقتل أحدا إلا إذا أقر واعترف أنه قتل عمدا عدوانا وتوفرت فيه أهلية الإقرار بالقتل وسيأتي إن شاء الله ديان أهلية المقر في كتاب القضاء ثانيا أن توجد بين وشهود يشهدون شاهدان عدلان من الذكور يشهدون أن فلانا قتل فلانا ويكون ذلك برؤية منهم رأوه قتل ذلك الشخص وطبعا هناك شوء سنذكرا في الشهادة سيتفقون على صفة القتل وطريقة القتل فتتفق الشهادة لفظا ومعلا ما يسير خلاف بينهم فإذا ثبثت الشهادة على الوجه المعتبر وزكي الشهود ومن تكون هناك تهمة ولا ظنة في الشاهدين ولا أمر يقدح ليوجب رج شهادتهما فإنه في هذه الحالة يحكم بوجوب القصاص اذا لا بد من وجود البينه شاهدان عدلان او اقرار من الشخص هذا الاصل فلا, فلا يعطى الناس بادعوام جاء شخص قال فلان قتل ابي او فلان قتل اخي لا رقبا منه مجرد الدعوه نأتي بالشخص المدعى عليه نقول لهذا الذي ادعى فمن الذي قتله قل ثناء يكتب المدعى عليه ونقول له هل قتل فلان يقول ما قتلته إن أقر وقار قطنته أخذنا بإقراره لأنه ليس هناك أوشق من شهادة الإنسان على نفسه فإذا أقر فقد شهد على نفسه ومن شهد على نفسه فالأصل أنه لا يشهد بالضرع على نفسه فيؤخم بإقراره لكن لما قال لم أقتله نقول للمدعي أحذر البينة وشهودك على أن ثلانا أنه قتل فإن أحذر البينة والشاهدان كتاب الله القصص. ما لم يطعن في الشاهدين ويتبين أن فيهما أجاوة أو فيهما قادح أن فيهما قادحا يمنع من قبل شهادتين فحديدنا رد شهادة لكن لو زكوا وثبتت أدالتهما وضبتهما وأنهما أهل للشهادة بالقتل حكمها بالقصاص إذا طلب أولياء المقتل القصاص لكن باب القسامة خرج عن هذا الأصل باب القسامة خرج عن هذا الأصل كما خرجت أيمان اللعان عن الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأصل وأشار إلى الاستثناء فإذا قال العلماء هذا على خلاف الأصل مم مراد من المخالف للأدلة هذا لا يقصده العلماء أبدا ولا يمكن للعلماء أن يثبت شيء عن مخالف للأدلة إنما مراد بالمخالف للأصل أنها صورة مستثناء لا يقاس عليها غيرها ولذلك ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاذ فالبعض لا يفهم هذه العبارات من علماء ويظن أن العلماء إذا قالوا خلاف الأصل أن هذا أنه رأي وأنه خارج وأنه لا أبت هذا لا يمكن أن يقوله العلماء مدام ما قد ثبت به الدليل ولكن من مراد العلماء أن يضبطوا ما هو أصل ومستثن من الأصل فأعطوا كل دليل حقه فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال فالنسلة أصل ومستثن من الأصل جاءه هلال بن أمية وقذف امرأته بشريك ابن سحناء كما في الصحيح من حديث ابن رضي الله عنه جميع فقال له النبس صلّم البيّنة او حد في ظهرك فقال يا رسول الله الله يعلم وأمني صادق وأمني لم أكيد عليها فينزل الله قرآن مبرئني فنزل عن النبس صلّم نزلت آيات اللعام وقيل في عاصم مع عوينر العجلاني كما تقدم معنا في باب اللعام فإنه قال له سل لي عاصل رجما نجد مع مرأتها الشاهد أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له البيينة أو حجم في ظهرك فالأصل أنه يقذف زوجته وقذف أي معصوم محفرة أنه لا يأتي بالبيينة أو تقر البيينة اقراه من المرأة تقول نعم أنها زنت أو شهود يشهدون أنها زنت فلما لم يقبل قال له البيينة أو حجم في ظهرك فنزلت آيات اللعان فكان قوله بين أو حد بذلك هذا أصل فخاطبهم من الصلم بالأصل فلما نزلت آوات اللعام نزلت على خلاف الأصل بدليل أنها اختفت بالزوجين ولم تشمل غيرهما ومن هنا لو قذف القريب وقريبة كان يقرس أخ أخا وجاء شخص يقول أنتم تشبتون القياس إذن نجري اللعام بين الأخ وأخي كما نجيه بين الزوج وزوجها بجانع وجود القرابة والرحم في كله هذا قياس نقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص هنا تعرف فائدة الخروج عن الأصل والاستثناء من الأصل لا يحصل الخلق ومن نعرف يعرف الأصول المقررة والأصول الخارجة عن الأصول التي هي أصوله في بابها لكن ما نستثناء من الأصول فإنه لا يأمن من الخطأ خاصة في الأقلسة ومعرفة النظائف وعمر رضي الله كل كله عدي موسى أعرف الأشباه والنظائف ثم الأمور بها. فالأصل في هذا أننا نطالب لن ندع, ندع القتل أن نحضر ضينا وإلا رجبنا دعوة إذا انكر وحلف المتهم طيب في هذه الحالة جاءت عيمان القصام على خلاف الأصل وذلك أنه قتل قتيل لبني هاشم كما روض رضي الله عنهما فقال أبو طالب أحضر الخمسين رجلاً منكم يحرفون خمسين يميناً ونبرعكم فأحضروا تسعة وأربعين رجلاً إلا ولي يتين هو الخمسون من العصبة فقال إني أدفع هذا القصة من البيع عن يتيني فحلف التسعة والأربعون أيمانهم في الجاهلية وكانت أيماناً فاجرة ثم مظى الحول وفيه النفس حية ولذلك يقولون من المعروف في أيمان القسامة لا يحلفها أحد كاذبا إثباتا أو نفيا لأن يجد أن فلان قتل فيقتل هذا النسخين ضم ويمر عليه الحل بخير أبدا ومن هنا صار أمرها عظيما وحظنا حتى كان أهل الجاهلية يخافون اليمين ويمين القضاء كلها من وقف في القضاء وطلبت منه اليمين فحل بها فاجرا لقي الله وهو عليه غضان وهي اليمين التي تغني صاحبها في النار ثم الغموز فإذا كانت في الدماء فهي أشد وأعظم ومن هنا جعل الله فكاك من هذه المصيدة العظيمة وهي ورطات الدماء الناس أفعب شيء بينهم فارات الدماء خاصة إذا كانت بين الجماعات وبين القبائل أو بين الأحياء منازعات أو بين القرابة أنفسهم في أسخابهم منازعات وثارات فهو تدخل هذه القسامة لحصل من الناس شر عظيم وبلاء وخيم ولذلك شكمة عظيمة عالجت فيها الشريعة حق الدماء عالجت فيها الاستفاس الدماء والثارات وكان العرب في جاهلية من جهلاء يسترسلون في القتل بدرجة مستشعة حتى إنه إذا قتل الرجل من القبيل قد لا يرضوا به إلا بمئة نفس ولا يرضون به إلا من عظماء القبيل الأخرى فيدخلون في تسرسل من الدماء وشكيها حتى عصم الله دماء عباده بفضله سبحانه ثم بهذا الشر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تبتقون ثم قال يا أولي الألباب ما قال المجانين أولي الألباب هي الراجح السوية التي تعي وتفقى عن الله عز وجل هذه القسامة اضطرت الشريعة إليها وهي لا يحكم بها إلا في حالة مخصوصة فلما وقعت في الزاهلية أراد الله في الإسلام لما فتحت خيبر فخرج عبد الله من سهل وحويصه إلى خيبر وافترقوا في طريق وهم في حي منها في خيبر فذهب حويصة وترك عبد الله في طريق آخر فرجع حويصة فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه مقتول قد انتهى فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قريب القتيل وجاء هو وأخوه أكبر من محيصة فعبد الرحمن أخو عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبون بحقه فهنا يناحب أولا أن هناك عداوة بين الأنصار وبين اليهود وهي عداوة دينية وأشد العداوات العداوة الدينية لأنها عداوة يتقرب بها العبد ولا رب الجحام وهو أعظم من عداوة الدنيا فإذا في عداوة والعداوة هذه لوف ومن هنا من فقه العلماء أخذوا هذا الحديث كلمة كلمة وجملة جملة ودنوا الأحكام على هذا التفصيل فوجدوا أن هناك عداوة بين من يبدأ القتل وبين المدعى عليه هذا أول شرط لمسألة القسانة لأن تكون هنا أن يكون هناك لوف او لطع يعني عداوة بين الطائفتين او الجماعتين او يثبت أن فلانا او جماعة فلان اهددوا جماعة فلان انهم سيضررون بهم باعتراض النقاق قالوا سنفعل بكم سنضركم لا نترككم ستذكرون ستنضرون كلينات تدل على انهم يريدون او يتربصون بهم الشر اذن العداوة واللطف كذلك ايضا قالوا لو وجد هذا القتيل في مكان الحق بهذا أن يوجد القتيل في مكان وبدواره رجل معه سلاحه وملطخ بالدم وتوبه ملطخ بالدم فحين يظن هذه تسموها قريمة القاطعة لأن الرجل تقتل وليس هناك أحد معه الآلة ولا الآلة القتل إلا هذا القائل ونحن نراه يقتل حتى نقول له هو القاتل لأن احتمال أن يأتي شخص يريد إسعافه وإنقاذه فيحمل السكين عفوا ثم إطابة تخدماؤه فالاحتمال موجود الشبهة موجودة لكن في ظلبة ظنه فإذا وجد في جواره فإنه حتى ولو لم تكن عداوة هذا أيضا لوف كذلك أيضا إذا قلنا طبعا عندنا حالة الحالة الأولى أن تكون هناك عداوة وحين اذا تكون شبهه بالقتل يصير القسام تثبت القصاص السؤال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القسام في هذا الحديث في مساله القصاص لكن ان قلنا ان القسام تثبت الديه يبقى القتل خطا لو بدل نفس ودبنا شخصا شيء ودبنا شخص ملطه بالدماء وفي شخص سياره في منطقه بالدماء قلنا لو قتلت قال ما قتلت معرضا وليس عندنا شهود يسكتون أنه قتل فحينئذ تكون القسامة على قول بأنها تجري في الخطأ كما تجري في العمد وهو الوجه الثاني عندها العلم فعلى هذا القول قالوا لو, لو حدثت زحمة عند بئر ثم خرجت هذه المجموعة المزدحمة والرجل ميت وبينهم ميت فيحلف أولياء المقفول على هؤلاء الجماعة ويرزمونهم الديان كذلك أيضا لو كان في جمعة يوم جمعة أمين في مكان جحام فخرجا بينهم فهم الذين قتلوا وحينئذ يحلف أولياء المقتون أن هذه الجماعة هي التي قتلت ويستحقون البيئة فما يستحقون القصاص عن القول بأن الخطأ يدري مجرى العمد في ثبوته بالقسامة وإن قلت إن القسامة خرجت عن الأصل فتقول تنحصر في قتل العمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في حادثة العند وهذا أقوى من ذهة الأصول وأقيس كما يقول العلماء. لما وجد عبد الله من سهر رضا الله عنه يتشحف في دمه انطلق حويثه الذي وجده على هذه الحالة وأخضر قريبه فمضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون خمسين يمين فتستحقون على رجل منهم يعني من اليهود فيدفع إليكم برمته وفي نبضا الصحيح تحذفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم يعني اختاروا أي رجل منهم وقلوا هذا الذي قتل وتحذفون خمسين يمينا فيقتلوا به قصاصا ومن هنا قالوا إذا وجد اللوف العداوة أو بين الشخصين عداوة وأثبت أولياء المقتول أن فلانا كان يتوعد قريبهم وأو عن هذا الشخص أنه رجل سوء وذكر عملنا نحن بأيضا وغير علمة السلف بعض العلماء وقرض واختاره أنه لو كان هناك شخص في حي معروف بصفك الدماء معروف بالبغي معروف بالاعتداء على الناس وأرواحهم فوجد قتيل في نفس الحي قالوا لأولياء القتل أن يحرفوا على هذا الرجل لأن دلالة الظاهر هذا الحي ليس فيه أحد يجرؤ على القتل إلا هذا الرجل ولا يستمر القتل ولا يستخذ به إلا هذا الرجل قالوا أيضا كذلك العداوات المشهورة بين أهل الأحياء أو بين الجماعات والقواعف توجد النوف فقال صلى الله عليه وسلم تحرفون خمسين يمينا وتفتحقون على رجل منهم فيدفعوا إليكم برمته قالوا يا رسول الله انظروا كيف الوراء انظروا كيف هذب الإسلام هذه الأمة الأنصار كانت بينهم الثارات حتى إنهم دخلوا ذات يوم إلى حديقة توعدوا أن يتقاتلوا فيها فدخلوا في حديقة دخل فيها رجالهم وأبطالهم وشجعانهم فما خرج منهم أحد الحيث من شدة ما كان دونهم من القتال الأسوال خضرس من يوم بعاث فالشاهد من هذا أن هؤلاء القوم الذين كانوا غاية في السارات وفي شفت الدماء ومحبة الانتقام انظروا كيف أثر الإسلام وأثر الدين الذي قوم أخلاقهم وقوم سلوكهم وأصلح ظواهرهم وباطنهم بإمان الله عزيزة قالوا يا رسول الله وألما على اليهود أعدائهم ما هذا للورح وهنا وقفة انظروا كيف عزة هذا الإسلام أن الإنسان يكون عفيفا ورعا حتى ما عدوه انظروا كيف هذب الإسلام المسلمين وجعلهم أهل عدب حتى معنا أداء فإذن يقولون يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يعني ما سهدنا قتله ولم نرى القاتل فكيف نحن خمسين يمين مع قرر العلماء على أن من غلب على ظنه أن فنان قتل غريبة يجوز له أن يحرف اليمين لأن اليمين تجوز على غلبة الظن والضليع على ذلك مسألة القسام فقالوا يا رسول الله كيف نخرف ولم نشهد ولم نرى والله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما عهلنا وانظروا كيف يعني نأوجود الدناء والظواهر قريبهم مع وجود الحمية ومع هذا كله يكفوا وعفوا معنا مع اليهود فياليك المسلم يفعل عشر معفاة هذا مع أخيه المسلم حينما يتكلم في فكره وفي منهجه ويسفر ويبدع ويفسق وخرج من الملة دون أن يرعا في حق الإسلام وهؤلاء اتقوا الله وتورعوا حتى مع أدائي. هكذا يكون من يتأسى بالسلام الصالح حقيقة ويكون على منهج الصحابة الذين وإن تشرب الصالح قال يا رسول الله كيف كيف نشهد وانا واقسم نحلف ونحن لم نشهد ولم قال صلى الله عليه وسلم ستدرؤكم يهود بخمسين يمينا فدل على فائده وهي ان يحلف اولياء المقتول اولا على رجل توجه الايمان الى اولياء المقتول فان حلف ثبت القصاص وان لم يحلف هذا يسمونها أينان الإثبات يخلفون والله إن فلانا قتل فلانا يحضر إلى مجلس القضاء ويقول فلان ابن فلان ويشير إليه لن احتمال أن يكون أحد يشبه في الإسم ولذلك يقول فلان ابن فلان الفلاني. هذا قد قتل قريبنا فلان ابن فلان فإذا حلفوا خمسيق وجد عليهم الأينان وإذا كان عددهم عشرة حلف كل واحد منه خمسة عينا حتى يكمل النصاب إلى خمسين فهم مجتمعون ومفردون فيحلفون على الإثبات قالوا يا رسول الله كيف نحنه لن نشهد ولم قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا هذه شهادة النفي هذه على العفل فإذا ادعوا أحضرنا خصومهم قالوا نحن لا نحلف وتورروا نحضر خصومة ونقول لهم أشلفوا خمسين يمينا على أنكم ما قتلتم طبعا قال صلى الله عليه وسلم تدريكم وهو يمين تفصيل هذه الخمسين يمين والله ما قتلته ولا أعنت على قتله ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله فيحف هذا لأنه ربما يكون يقول ما قتلته يعني مباشرة ولكنه تسبب في قتله تقول ما قتلته ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله فيحرف في هذه الأيمان اليمين على هذا الوجه فهي يمين نفين ولما كانت يمين ويفي قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود فهي دمين براءة وتكون من النسلم والكافر لكنهم قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فانتنعوا من قبل يمين له فَوَدَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم من بيت النار بمئةٍ من الإبن لماذا؟ لأن اليهود كانوا تحت جمته عليه الصلاة والسلام وَلَهُمَّا لِلْمِسْلِمِينَ وَعَلِهُمَّا لِلْمِسْلِمِينَ وهذا دمه معصوم ولا بد من وجود القاتل فهو مقتول بأحد إما من المسلمين وإما من اليهود ولا نعرف بالضبط من النبي عين ما ستعاودوا عن مقتول أن يحرفوا فإذا كان من المسلمين أمن غير المسلمين فهو تحت ولاية المسلمين وحينئذ ومنه بيتنا المسلمين هذا وجه دلاء على هذا الوجه يسير للقاضي الاجتهاد إذا حصل يعني مثل هذا في مثلا وجه شخص مقتول ولا يعلم من قتله أو في الموت الذي يحصل من الجماعات أثناء الزحام والعمنية يوبا من بيتنا المسلمين هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطره إلى دفع المئة من الإبل دفعا للسارات لأن الأنصار لم يسقطوا ستأخذهم الحمية وإن سكت الرجل فلن يسقط قريبه وحينئذ سيحدث ضرر وهؤلاء قوم جنة لهم جنة يهود فلربما استطاع الأنصاري على يهودي وهو ليس هو القاتل باين فيدخلون في سارات لا تنتهي فمن هنا فل عليها صار أشتهدي بدفع الضرر الأعظم عن المسلمين لأنه سيؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة فكان من شكمة عليه الصلاة أن نوقف هذا الباب من هنا لو أن القاضي رأى خصومة وقعت بين حيين أو قبيلتين أو جماعتين أو فخدين من جماعة وغلب على ظنه فحدث فيها مثل ما حدث بهذه القضية لا أيمان للإثلاف ولا أيمان للنفي ويعلم أن أولياء المقتول لم يسكتوا وسيتربطونه في حمز أضرار فإنه يجي من بيت مان المسلمين حقنا لدماء المسلمين ولا يطل دم في الإسلام ومن هنا حدثت القضية لعمر وعلي رضي الله عنه في زمان عمر للخليفة الراشد جاء الرجل ووقف بعرفة فقتل من الزحال جاء أوليائه إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه أبين على أنه قتل يعطوني بيناة أن الناس قتلت أو أن فلا من قتل فما عندهم بيناة هذا في زحام مثل ما يقعدوا يقعد قالوا يا المؤمنين سمنا بينا فصح علي رضي الله يا أمير المؤمنين لا يطل دم في الإسلام يعني أن هذا الدم لا يذهب هذا هذا الدم نصف حرام فأمره أن يبيه من بيتنا للمشلمين ومن هنا بني على هذا القضية في نسبة القصانة أنه ولي الأمر والقاضي يتدخل حقنا للدماء ثبت بهذا, ثبت بهذا الحديث مشروعية القسام وجرى عليها عمل الأئمة رحمه الله سلفا وخلقا وكل المتفقون على مشروعية القسام من حيث الجملة وان كان هناك خلاف وإن كان هناك خلاف بينهم في التفصيل في بعض المسائل التي تتعلق بإفتاد القسامة والحكم بآثار وسنضين إن شاء الله تعالى وقوله رحمه الله باب القسامة إذن كأن باب القسامة مرتب على باب القتل فبعد أن ضين لنا متى يكون القتل قتل عن دن وقتل خشبه عن دن وقتل خطأ وضين لنا أحوال القتل ومن يقتص منهم ومن لا يقتص جل. ثم نتكلم عن الجناية وعلى الأطراف شرع في باب القسامة لأن إثبات الشيء بعد لأن إثبات الشيء أو عبء الإثبات كما يسمى في القضاء لا يكون عبء الإثبات إلا بعد وجود الجريمة فلا نطالب بإثبات شيء غير ثابت في الأصل لا تتقدمه دعوة فعلى هذا لا بد أول شيء أن تثبت الجريمة على صفحة المعتبرة ثم بعد ذلك يسألوا عن إثباتها كان المفروض أن نؤخر باب القسامة إلى باب القضاء لأنه متعلق بالشجج والبينات ولكن نظرا إلى أن القسامة لا تكون في شيء غير القتل وهي خاصة بالقتل فمن دقة الفقهاء رحمه الله أنه يذكرون الخاص في بابه الخاص ويذكرون المتعلق الخاص ببابه ولا يذكرونه في الأبواب العامة باب الشهادات العام سيأت الكلام فيه عن ضابط الشهادة عموما في القتل وفي الحدود والجنايات وفي الأموال وفي الحقوق ونشوها ولكن في باب القتل هناك نوع من الإثبات خاص به من المناسب أن يذكره المسنف رحمه الله في بابه ولا يذكره بالباب العام وعلى هذا يكون ترتيب المسنف ترتيبا منطقيا راعى فيه تصبص الأفكار كي تبين القتل والجريمة ثم بعد ذلك بين يتعلق بإثباته يرد الإشكال أن المصنف رحمه الله ذكره بعد باب الجناية على الأطراف على النفس والأطراف ولا شك أن هذا له عدره فيه لأنه ذكر الجناية على الأطراف لأنه مرتب على الجناية على النفس لأنه قسيم مشارك ثم بعد ذلك ذكر القسامة باختصاصها بهذا الحكم الذي يبيناه وهو متعلق بذباب القضاء فكان الأولى والأجبر أن يؤخر ومن هنا يكون منهجه منهجا صحيحا راعى فيه ما ذكرناه ثم من المعلوم أن القسامة لا تثبت إلا في قتل مخصوص على صفة ومثل هذا عند الفقار رحمه الله الخاص يسمى أبواب الخاص يؤخر عن الأبواب العامة نعم. قال رحمه الله تعالى وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم وهي أي القسامة فالضمير عائد إلى القسامة حقيقتها عندنا معشر الفقهاء أيمان جمع يمين وأصل اليمين الحلف والأصل اليمين فيها القوة ويقال أخذها باليمين يعني بالقوة كما قال الشاعر إذا ما راية الرفعة في, في مجل تلقاها عرابة باليمين يعني بالقوة ثم تطلق على اليد وهذا إطلاق حقيقي وليس لنجازي وكذلك أيضا هنا تطلق على الحلف وهو القسم قالوا سمي القسم يمينا لأنه يقوي جانبا مقسم فالشخص إذا حلف وأقسم قوي جانبه وضعف جانب تكديده لأن كل من يخبر عن شيء فهو مربد بين أن يكون صادق متربد بين أن يكون صادقا أو يكون كافدا أو مثلا مخطئا ومن هنا إذا حلف فإنه يقوي ما يقوله ويقوى جانبه في الخبر ويقوم قوله رحمه الله ايمانا جمع عبر بصيغة الجمع لأن القسانة خمسون يومين يحلفها اولياء المقتول على الصفة التي سنذكرها فنظرا لكونها اكثر من واحدة جمعها رحمه الله وهذا الاجمال وينطر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كنا الصحيحين للمدعين تحلفون خمسين يمينا ولذلك قد صنف أيمان والمراضد اليمين هنا اليمين الشرعية المعتد بها وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى وهل تكون مغلظة أو غير مغلظة الأصل أن لا تغلظ اليمين إلا إذا دل الدليل على تغليغها وتغليغ اليمين أن يقول والله الذي لا إله غيره أو والله الذي لا إله إلا هو فإذا أضاف هذا القيد فقال والله الذي لا إله إلا هو فقد أظم يلينا وإذا سجر فيها كان فجوره والعياذ بالله أعظم وأشد جرعة على الله سبحانه وتعالى مما لو قال والله فالأصل فيها أن تكون باليمين المجرد والله بعض يقول يضيف قول والله الذي لا إله له ما قتلناه ولا نعلم من قتله هذا بالنسبة لمن يُدعى عليهم وهي ما تسمى عند العلماء بيمين النفي القسامة التي هي الأيمان المكررة التي ذكرها من مصنف القسم إلى قسمين القسم الأول أيمان إثباث والقسم الثاني أيمان نفي أن أيمان الإثباث سهي تكون من أصحاب الدم والذين جني عليهم أولياء المقتول فأيمانهم أيمان إثبات يقول والله إن فلانا قتل فلانا إن فلانا إن فلان ابن فلان وذكرونه طبعا سنذكر قيده لابد أن يحددوا القاتل ويصفوه بما يتميزه عن غيره وإن كان موجودا في مجلس الحكم والقضاء يقولون والله إن هذا يشيرون إليه قتل مولينا أو فلان ابن فلان ويذكرونه بما يتنجيها أيضا هذه من الإثبات أما أيمان النفي فهي تكون من المدعى عليهم لأن الطرف الثاني وهم المدعى عليهم إذا انتنع أولياء المقصول من الحلف طالبناهم أن يحرفوا فيحلفون بالله خمسين يميناً أنهم ما قتلوا ولا يعلمون من قتله فتكون يمين على الأمرين وهذا الأمر اليمين الأولى وهي يمين الإثبات فقد أشار إليه إليها عليه الصلاة والسلام بقوله تحلفون خمسين يميناً وتستحقون بها دم صاحبكم وفي اللغض الآخر أيضا بالصحيح تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم وفي لغض أحمد تحلفون خمسين يمينا أو تقسمون خمسين يمينا على رجل فيدفع إليكم برمته هذا كلها إيمان إثبات إيمان النفي فتبرئكم يهود بخمسين يمينا بقول العالمين تبرئكم يهود أن يحلفوا المدعى عليهم وهم الطرف الثاني الذين وقعت فيهم الجريمة والدعي أنهم هم الذين قاموا بالجريمة أو فيهم من قام بالجريمة يحلفهم الخمسين فقوله رحمه الله أيمان يشتمل على أيمان الإثاث من المدعي وأيمان النفي من المدعى عليهم ومن هنا كانت القسامة من النوع الثاني من شهادة النفي فالأصل عند العلماء أن الشهادة لا تعتبر صدع في مسائل منها هذه المسألة لأنهم يحدث أن يدعى عليهم أنهم الله ما قتلوه ولا يعلمون من قتل أو يحدث الشخص الذي يدعى عليهم وقتل يقول والله ما قتلته ولا أعلم من قتله قوله ورحمة الله إيمان مكررة إن كانتني شخص واحد صداءا في الطرف الأول إذا قلنا الطرف الأول فهم أولياء المقتول لأنهم هم الذين يبدأون أول وإذا قلنا الطرف الثاني فهم أولياء المدعى عليه هم الذين يدعى أن فيهم القاتل فأولياء الطرف الأول تكون الأمام مكررة منهم طبعا على صور منها أن لا يوجد ولي ذن مقتول إلا شخص واحد وحين وحينئذن كان يكون المقتول ليس له إلا إذن ذكر عاصب فحينئذن ذن إجناع تتوجه إليه الأيمان ويحذف الخمسين كاملة طبعا في هذا هناك من العلماء من قال لا يقبل فيها أقل من شهادة إثنين فلا يقبلون شهادة الواحد كما هو مصوص عليه في بعض من ذاهب كما ذا لكن وعلى هذا يكون عقل الجماهير على أنه يكررها وأيضا الصورة الثانية تتكرر الألمان إذا كان أولياء المقطور مثلا إذن وأخ الشقيق طبعا بعض العلماء يرى أنها تقسم بالميراث وبعضهم يرى أنها تقسم بالعصدة على التقسيم يحمل الأخ الشقيق أيضا يحمل في لو, لو في الأيمان المكررة من الوليين مثل ابنين أو أخوان الشقيقين الأبنين تقفل من اليمين بينهم 25 و 25 يحمل أحدهم 25 والثاني 25 فهي المكررة من هذا الوجه أيمان مكررة في دعوة القتل العصومي أيمان مكررة في دعوة قتل عصوم يشترك في هذه الدعوة طبعا لا تقع القسامة حتى يبدأ أولياء النجن عليه أنه قد يعتودي على وليهم وهذه الدعوة لا تكون إلا بالقتل ولذلك قال في قتله فلو أنهم ادعوا أنه شخصا قطع يده شخص او قطع يده فلان من أقربائي او, أو رجلة أو فقع عينه فلا تقبل في الجناية على الأطراف لماذا؟ لأنه في الجناية على الأطراف المجمع لي يتولى الخصوم عن يصل وحينئذ لا تكون في القسامة إلا وبالصاب عند الشافعية ورده بعض العلمات كما أشار إليه ممنوه رحمه الله في الروضة لكن من هذا الأصل القسامة لا تكون إلا في القتل والدناء أيضا لا تكون في الأموال فلو أن شخصا اعتدى على سيارة شخص أو على بيتها أو على دارها وادعى أولياء أن فلان عدو فلان هو الذي صدبوا سيارة أو أكلفها او اتلف من زرعته او اتلف شماله ما نقول بالقسامة اذا القسامة لا تكون في دعوة الاموال ولا تكون في دعوة الجناية على الاطراف تختص بالقتل اشترض في هذه الدعوة ان تكون مبينة ومحررة وما يشترض في دعوة القتل لحيث الاصر ما يبد ان تكون الدعوة بالقتل وهذا شرط الشرط الثاني ان يكون القتل محسر يقولون مثلا قتله قتل عند يدينون هل قتل قتل عند ولا قتل شذن عند ولا قتل خطأ فإذا قالوا قتل عند يقولون ابن فلاء ان فلانا ابن فلاء ابن فلاء من فلاء قد قتل ولينا بالسيف ورده بالسيف حجر قضته طعنه بخنجة بطلق ناري أطلق عليه النار حتى أرضاه قتيلا هذه لابد منها هذا التفصيل لابد منه فلا تقبل مجملة وكذلك أيضا تكون الدعوة انا شخص مكلف فلا تقبل الدعوة على غير مكلف فلو الدعو أن الذي قتله صبي او مجنون فإنه لا على والمجنون والمجروم وجه واحدا عند العمة الأرض الله وعلى هذا لا بد أن تكون هناك دعوة وأن تكون بالقتل فلا تقبل في الدماء ولا في الأنوال وفي الأطراف فلا تقبل في غير الدماء فالأطراف والجناية على الأضاء ولا تقبل في الأنوال في دعوة قتلة يشهر في هذا القتل أن يكون من معصوم وهو معصوم الدم قد تقدمنا أنا هذا الأصل الشرعي في الاستحقاء للدية وللقصاص أنه لا يستحق الدية ولا يستحق القصاص إلا إذا كان في قتل معصوم ما ذلك وبينا الضوابط متى يستحق الدية ومتى يستحق القوض والقصاص معين. في قتل معصوم طبعا هذه الدعوة لا بد أن تكون مجلس الشكم والقضاء يأتون إلى القاضي ويردعون والأصل في هذا لماذا وصفة النساء رحمه الله هذا الرسل لأن الأنصار رضي الله عنهم وهم قوم عبد الله بن سهل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس القضاء والحكم وادعوا أن اليهود قد قتلوا ابن عمهين ودعى عبد الرحمن أنهم قتلوا أخر وضينا سبب ذلك أن عبد الله لم يكن موجودا أن عبد الرحمن أخو قتيل وهو عبد الرحمن عبد الله لم يكن موجودا وإنما الذي خرج محيصه وعبد الله ابن سهل خرج إلى خيبر قيل من كانوا يرتادون للتجارة وقيل من ما يطلبون مالا وكان هذا لاشق من بعد الفتح بعد فتح خيبر وهذا يتأكد أن القسامة كانت في عد السنة السادسة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سرطها اللوث ومن سرطها اللوث اللوث هو العباوة الظاهرة واللطف وبعض العلماء يرى أن اللوث هو العلامه التي تدل على صدق الدعوه وفي الحقيقة الحقيقه الموت له ضوابط عند العلماء رحمهم الله ومن لا يقم وجود العداوه فاذا كان بين شخص وشخص عداوه او بين قبيله وقبيله عداوه او بين جماعه وجماعه عداوه ووجد المقتول مقتولا في أرض الأعداء فإن هذا واضح الدلالة على أنهم هم الذين قتلوا وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه من حيث الأصل على أنه لا تقبل القسامة في غير علامة ظاهرة وأمارة ظاهرة فمختلف العلماء هذه العلامة والأمارة كلهم متفقون على أن لو وجدت عداوة أننا نحكم بالقسامة بهذا بأن الذي كان بين الأنصار وبين اليهود عداوة ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الأقضيات في حال مخصوص على صفة مخصوصة ووجدت هذه الصفة وهي صفة العداوة فقالوا العداوة القسم والقسمين عداوة دينية وعداوة دنيوية والعداوة الدينية مثل ما وقع هي التي ورد فيها الحديث لأن عداوة الأنصار اليهود وعداوة اليهودين السلمين أفرع عداوة ناشئة من الدين من دينهم الحر ودينهم الأصلي فهي عداوة عقبية فذلك إذا تكون العداوة عداوة دنيوية مثل قالوا أن يكون هناك تنافس بين شخصين وعلا او يكون هناك وعد من احد حصل فتنة او خصومة بين اثنين فحلف احدهما ان ينتقن توعده وقال له سأريك او سأفعل بك او سأقتلك فاذا وعده بالقتل وسهد شهود انهم سمعوا ان زيبا قال لعمر المقتول سأقتلك ووجد عمر بعد ذلك مقتولا كان التوعد السابق بالقتل قرينه وامار على الموت ومن هنا يستحق ولياء المقتول ان يحقق على هذا القاتل كذلك ايضا اذا كان هناك اشخاص معروفين مع هناك اشخاص اذا كان هناك اشخاص معروفين بال اذيه والاضرار فاهل السوء والشر ووجد بينهم مقتول إن هذا يكون علامة وأمارة على اللوف قال رحمه الله ومن شرطها اللوف قال من شرطها هي لها عدة شروط وهذا من شروطها وهذا يدل إذا قال الظلماء من شروطها كذا فإن هذا لا يعني, لا يعني الجمع لكل الشروط ومن هنا فائدة من تون أنها تختصف وإذا قال من شرطها نده القارئ على أن هناك الشروط ينبغي عليها أن يرجع إليها زائدة عما ذكره ومن هنا أول شرط أن تكون الدعوة في القتل ثانيا أن تكون الدعوة مبينة مفسرة لهذا القتل قتل عند أو خطأ ثالثا أن يكون المدعى عليه مكلفا لأنه يكون الدعوة على غير مكلف رابعاً اللوف وهو الذي أشار إليه رحمه الله في قوله ومن شرقها اللوف وهو العذاوة الظاهرة نعم وهي العذاوة الظاهرة ومن هنا فائدة في من شرقها بعض الأخيان تريد هذه العبارة في فتاوى في كلام العلماء المتقدمين ونبدأ على بعض العلماء مثلاً لما يسأل ما هي أسباب السعادة مثلا سيقول من أسبابها تقوى الله من أسبابها كذا ليس معنا ذلك من مجمع كل الأسباب وليس معنا ذلك أنه قراب استيساء أو بيان جميع أجزاء المسؤول عنه وهذا منهج عند العلماء أنه إذا قال من وعبر بسيبة من التي تغفظ التبعيذ أنه ليس ملزماً بالإحاطة والشمول ومن هنا يكون منفق لأن بعض العلماء من المتقدمين رحمه الله في فتاويهم يذكرون بعض المسائل حينما يسألون في فتاوى أو يسألون في الشروط فيذكرون بعض الشروط لأهميتها وقد يكون هذا يسمونه ثقه فتوى أنهم لا يتعرضون لأشياء ظاهرة معلومة أو يتعرضون لأشياء عظمت بها البلوى فيركزون عليها في الإجابة أكثر من غيرها ولما يقولوا من الشروط كذا ومن أسلط السعادة كذا فقد حفز ونبه الثاني إلى أن هناك أمور ينبغي نرجع إليها إما في كتاب أو في موضع آخر غير الموضع الذي سؤال عنه فهذه من فوائد الجشارة التبديد وهي في الحقيقة تسقط المسؤولية أمام الله عز وجل المسؤول إذا سؤال أن وهو يعتذ عن إحاطته لذيوط الوقت أو عدم مناسبة المكان وأراد أن يتخلص من سليم الله يقول من كذا من أسباب كذا من الأسباب كذا من الشروط فهذا لا يكلف فيه بالإحاطة والشمول وهذا منهج معروف من العلماء رحمه الله معي وهي العداوة الظاهرة وهي أي النوف العداوة الظاهرة الظاهرة البيئة الواضحة الحقيقة يعني لا يختفص الأمر بوجود العدوة يعني قد تقع القسامة في قتل خطأ مثلا الآن لو أن شخصا كان في دحان ثم سقط ميتا انقشع الناس فن وهو ميت وكان معه قريبا فقال هذا مات بفعل فلان وفلان أحدهم كان أمامه خلقا ضغطاه حتى ذاك ثمن فمات أو أحده ماذا لكذه خطعا فمات في هذه الحالة يعني يكون قتل خطأ ما قصد أن يلقزوا قصد أن يقتلوا لكن هذه في هذه ما لا يوجد عداوة مثل سنة ذكر الغلماء أن على بئر يعني بئر هي موارد المياه تستحمى الناس عنها في رمي الجمراج في الطواف إذا ازدحموا في مكان ومات يحكمل أمراً يحكمل أن يكون مات قضاءً وقدراً وحينئذن لا يجوز لأولياءه أن يحذب القسامة لأنه مات قضاءً وقدراً لا يستحقون البيه ويحكمل أنه مات بفعل فاعل بإذن الله الزل وقدرته فهذا الفعل تسبب في الموت وحينئذن يستحقون القسامة فإذا استحقوا القسامة استحقوا البيه لكن هذا يقع في الصور ويغلب على الظن فيها أن توجد أمارات والدلائف لكن في قوله رحمه الله من شرطها اللوث والعداء والظاهرة طبعا في بعض الأحيان يكون القتل عندنا ونجد علامة ظاهرة بغير لوث مثل أن نجد شخصا حاملا لسكين ملطخ بالدماء واقفا على رأس القتيل فلما أرصد ما أقرق قال ما قتلته وإذا بدهم دم القتيل وفيض ملطخة قالوا هذا أيضا من اللوف ومما يبيش ويحمل القسامة على هذا الشخص يحلط خمسون يمين ويستحقون به لا بد للألماء أن يضعوا شروطا لكي يحكم بالقسامة فإذا كان لم تتوفى هذه الشروط التي منها اللوف وماذا ترى من الشروط فإنه حينئذ تفصح الدعوة على الأصل من معنى على الأصل معنى أن نقول للمدعي أحضر البينة إذا قال ما عندي بينة نقول للخصم احلف اليمين وتنتهي القضية والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة والمدعى عليه باليميني في أجل مدعي عن التبيني هذا أصل القضاء المدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة يعني, يعني لو جاءنا أفتق الناس وقال فلان قتل فلانا فإننا لا نقبل نه هذه دعوة ولو كان أفتق الناس ما لم يكن دليلا مفجر ولو جاءنا أفجر الناس وأفتق الناس وقال فلان قتل فلان نقول احذر بينة لأننا لا نحكم بكلامه لأننا نحكم بمبينة ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ألك بينة للخفل مما وقال لو يعطاء ناس بدعواهم بدعاء أقوام بناء ناس وأموالهم وعلى هذا لابد من وزود البينة ومن هنا قال العلماء القسامة خرجت عن الأصل ما معنى خرجت عن الأصل بمعنى أنها استثنيت من الأصل العام ممعنى أنها يعني شاذة أو كذا كما بعض لا أو أنها شيء عقلي إنها خرجت عن القياس إنها أصفعت خارج عن العقل والنقل لا. عند الشرع أصول عامة كما ذكرنا خرجت القسامة عنها فإذا لم يتوفر شرط اللوث رجعت المسألة إلى العرش القضائي نقول له أحذر دين والخصم إذا عدد المدعي عن دعوة نطالبه بيمين واحدة ما نطالبه بخمسين يمين ومن هنا نفهم أن القسامة باب خاص وله أحوال خاصة مثل ذكرنا وجود هذه الأمارات ووجود هذه العلامات أيضا من يشترط إضافة إلى اللوت يشترط وجود أثر القتل عند جمهور العلماء رحمه الله على تفصيل طبعا قالوا أن يكون المقتول قد وجدت به أمارة وعلامة على أنه قد قتل عنده فإذا لم توجد فيه أمارة قال إنه يحتمل الموتوف في قضاء وقدرا وليس نجليا عليه بمعنى أنه, أنه ليس هناك قتل وعلى هذا قالوا لا بد من وجود أمارة من الطعن لأنه يكون مطعوما سكين أو محزوز الرقبة او مضروضا في المقتل او مخدوشا في موضع في المقتل بعض العلماء يقول هذا ليس شرط لأنه يمكن أن يقتل بالخنق وفي الحقيقة في أسرنا الحاضر يعني ما يسمى بعلم الطب الشرعي هذا علم خاص لكشف الجنايات والجرائم ممكن أن يثبت هذا الأمر أو ينفيه نحن نعيدا يعني يمكن أن يعول على هذا الإثبات والنفي في إثبات القسامة وعدنا مثلما قال الطبيب الشرعي هذا جاء سكت قلبية أو مثلا حصل له عارض عنده نبيه داخل وكذا وليس له علاقة الجماية احني لن تسقط دعوة القسامة ليس هناك دليل على القتل وانا اذا وجد عن طريق البصنات والعثار التي تدعى الجماية وفعل هذه فانه مثلا وجد ما في اثر في القتل لكن ثبت انه قتل بالخمق او مثلا بحقن مابدا نسمونا ونحن ذلك فالطب الشرع يمكن أن يفلق هذه الأشياء بإذن الله عز وجل فيؤول عليه ويعمل بأدلته وتكون أيضا قليلا او شاهدا على اللوت نعم وهي العذاوة الظاهرة في التي يطلب بعضها بعض البسار هذه من طبيعة البشر إنه إذا وقعت فينا انكارات أنه يطلب كل منهم سأره عند الآخر من هنا قال تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاثِ حيات وائل الْأَلْبَابِ فَعَلَّكُمْ فَتَّقُونَ فدينا سبحانه وتعالى أن القصاص حياة للناس وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل القتيل لربما قتلوا به مئة ومن هنا الحروب التي وقع في الجاهلية كحرب البسوس وغيرها لما قتل القتيل في حرب البسوس وكان يشد هذراوه قال ولي المقتول لعله قسمت جدي كلهم فاقطع فقال له قسمته بشيء كل يعني كرنك ولا بالنعال الذي يلبسه المقتول يعني يشلون الدم ويدعونه الم المقتول اذا قتل لجاعين أو كبيرهم مقابل بشيء بشيء الله المعالي وهذا يدل على يعني ما كانوا عليه من الجرأة على الدماء والعياذ بالله ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماء الجاهلية الموضوعة وأول دم أضعه دم الحارث في قصته النشورة في قتل هذين من من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الثارات والإسلام قطعها فإذا وجدت ساراتهم بين القبائل أو عدوات بينهم ماضحة حصل شيء من هذا فإنه يوجد القسامة وهذا يرجع إلى القاضي القاضي هو الذي ينظر ويتحرى حتى يستطيع أن يحكم في بوك على هذا الشرط فلعن هم ذكرنا دعوة القتل شرط دعوة القتل والدليل عليها ان الصحابة رضو الله عليهم جاءوا إلى رسول الله والدعوة قتل يهودي لعبد الله رضا الله عنه ثانيا أن يكون دعوة القتل أن تكون مبينة وأن يكون قتل قفر القتل فيما قلنا يشترطه في بعض العلماء رحمه الله وهي الأمارة والدليل عليها رواية الصحيح فوجد عبد الله وهو يتشحط في دمه فلما وجد وجد عاصفة المقتول معتدى عليه لأنه اخترق محيصة عن عبد الله رضي الله عنه ثم رجع محيصة إلى أول المكان الذي كان فيه فوجد عبد الله رضي الله عنه يتشحق في دني هذه أمارة وهذا الذي ذي فران لبعض العلماء اشترت وجود الأمارة الظاهرة أن تكون على مكلف في من جسد وسلم قال على رجل منهم والأصل أن شراء الإسلام ونطب المكلف لهذا المكلف كذلك أيضا ولأنها مستثناء عن الأصل كذلك أيضا أن يكون الذي يدعيها مكلفا فلا يدعيها صبي لأن الصبي لا يمكن أن يخلف إيمان القسانة ولا تقبل يمينه وأن لا يدعيها المجنون لا تقبل دعواه فأيضا يشترس أن يكون كذلك لأن الصحابة كانوا على هذه الصفة ووجود النوت وهو العداوة الظاهرة لأنه كانت غير اليهود دون عنصار العداوة الظاهرة هذه كل سروط ندى عليها الشرع وقوله رحمه الله وهي النوت يعني العداوث, وهي العداوث الظاهرة أي النوت هو العداوث الظاهرة والعداوث تكون ظاهرة وتكون خفية والمرض الظاهرة يعني الواضحة الجلية العداوث الظاهرة هي الواضحة الجلية يعني مثلا لو جاء رايما قال وجدنا مقتولا في موضع فقال اولياء المقتول هم الذين قتلوا قلنا لماذا قتلوا قلنا انهم اعدائه قد عندكم دلي هذا اعداء فقالوا الله هؤلاء شقراء وهذا غني ودخل بثياب الغني فقتلوا هل نهي على مظاهره هذه علامة يسمون الظن التغن والظن المرضوح مثل هذا الشيء انه قد تكون متجاوب من الغنياء و الضعشاء لكن لا تصل الغالب الى هذا الحج او الى هذه الخبث ومن هنا لا تكون عداوة ظاهرة فالمسمث رحمه الله قال اللوت وهو العداوة الظاهرة نعم فمن عليه القتل من غير لوث حلف يميناً وواحدةً وبرئ ثم ادعي عليه القتل من غير لوث يعني من غير عداوة حلف يميناً واحدةً وبرئ طبعا هناك تشريك كبير من ظلم رحمه الله مثل الدعوة القتل إذا ادعوا على شخص صنعه ولا إشكال ادعوا على شخصين يسمونه هذا إشكال قد يدعوا على شخصين لا بد أن يكون معينين فيقول مثلا إذا قالوا قتله بني فلان نقول لهم حددوا ومن الذي قتلهم منهم ما الدليل عن التحديد ومنهما من شروطها تحديد القاسم أرغب لأن بعضهم أوصلوا الشروط إلى عشرة لكن فيها نظر تحديد القاتل هذا أصل في دعوة القتل وهو شرط معروف في دعوة القتل وأن يذكروا محدداً باسمه ونسبه ويرفعون النسب أو يكون حاضراً في مجلس الحكم فما ذكرنا فيشيرون في إليه لكن لو أنهم ادعوا وقالوا جماعة قتلت لا تقتلوا القسان إذا قالوا جماعة أو قوم فلان قتله قوم فلان جماعة فاتوروا كانوا يحصون 200-300 شخص قالوا هذا كلهم قتلوا ما حتى يحددوا فإذا حددوا وضيّنوا فحين يجب أن تقبل جعواهم وهذا قال رحمه الله فمن الدعي عليه القتل من غير ذوتهم فمن الدعي عليه القتل فإذا الدعوا على شخص أنه قتل موليهم نقول لهم أثبت اللوف فإذا ثبت أن هناك عداوة بينهما كيف يثبت اللوف؟ يثبت اللوف بالعداوة بين قبيلته وقبيلة المقتول فيشهد الشهود أنه بين بني فلان وفلان تارات وقد يكون بين البيتين من القبيلتين تارات فإذا ثبت لشهادة العدل فهو لوف ثانيا يثبت اللوف أيضا وهو العداوة أن تكون خصومة وقعت بين الاسمين قد يكون اختصموا في أرض قد يكون اختصموا في مان ووقعت بينهم شجارات ومخاصمة فهذه أداوة ظاهرة ولو قالوا قلنا لهم لماذا تدعون فقالهم أعداؤه قلنا أثبتوا اللوف قالوا لهم اختصموا عند القاضي في أرض كذا وكذا أو عندنا شعود يشهدون أن فلانا توقف فلانا دقتنا فهذا لوف نعم فإذا عليه فهذه الحالة لكن لو لم يثبت اللوت لو لم يثبت اللوت فقالوا فلان قتل فلانا قلنا هل هناك عدار ظاهر هل لو لوت قبل فحينئذ إذا كان هناك حال باجتماع مثلا حينما يكونوا في زحام على سيارة أو في زحام على ذئر أو في زحام على طاعة أو قربة وتفرقوا وهذا مقتول فحينئذ هذا ما في اللوت فتقبل فيه الدعوة لكنها دعوة على قتل خطأ وليست على قتل عندي ونحن نتكلم على قتل عندي شيء مصنف من هنا ينبغي ينتبه لكلام المصنف ليس على اطلاق مغيره لوش انه لا يقبل لأنه لابد قد تقع القصانع في ظهر دم العمد في ظهر قتل العمد كما ذكرنا تكون في قتل وقد يكون في ذحان شديد أو طلب لحاجة أو مصلحة فيجتمعون ويعصر بعضهم بعضا ويؤدي بعضهم بعضا ويحصلوا قتل فإذا خصلوا من هذه الجماعة قالوا فنعم هو الذي رأيناه وشاهدناه يفعل كذا وقال وحينئذ يؤخذ ويطالب إذا فدكت عليه الإيمان ثم نحكم عليه يوجد القسامة لكن لو لم تكن هناك أداوة ظاهرة فيما هو من قتل العنبي ولم تكن هناك لو ولم هناك لوت فإنه في هذه الحالة إذا قالوا فلان قتل فلانا قلنا لهم أحضروا البينا قالوا نحرف أيمان القسامة قلنا لا نقضي لأنه ليس هناك ما يدل على شرعية القسامة في هذه القضية فإذا قالوا لا نحرف قلنا لهم لا تحضروا البينا قالوا لا بينا عندنا قلنا للخصم الذي الدعي عليه احرف اليمين فاذا حلف اليمين بالله عز وجل انه ما ولا يعلم من قتل فلا اشكال لكن لو امتنع عن حلف اليمين فوجهان قال بعض العلماء اذا امتنع عن حلف اليمين كان اللوفه واصلح نكوبه عن اليمين موجبا للتهمة فيه لأنه لو فريس يحلف ولا تفره لني شيء فإذا نكل وامتنع فإنه بحينئذ يثبت النوف فيقيم القاضي ويؤذن لأولياء المقتول أن يقينوا عليه أيمان القسام هذا طبعا مذهب الجمهور من حيث الأصل مذهب الجمهور أنه لا تقام القسام مجردا عن الإيمان أحمد رسم الله رواية ثانية أنه إذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا ولم يكن هناك لوف فإنه يطالب المدعى عليه إن عز المدعى عن البينة يطالب بأن يشهد خمسين يمينا بالله عز وجل أنه ما قتل وما يعلم الذي قتله هذا الأصل وعلى هذا مقول الصحيح أنه إذا شو يقيل إذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا لا نحكم بالقسانة إذا لم يكن هناك لوف ما لم تكن في المسائل التي لا يشرف فيهم لوف فإذا عجز أولياء المقتول عن إثبات اللوف قلنا من خصم تحلف اليمين ان عجبهم عن إثبات اللوف وعجبهم عن ينضينا فإذا حلف اليمين بلئ لأن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه وفي لفظ ولكن اليمين على من أنكر وفي الحديث بيها قيم غيره على المدعي واليمين على من أنكر وفي لفظا على المدعى عليه فنحن لا نطالد المدعى عليه بأفضل يمين واحد فإذا قال ما قتلته فإننا نقبل قوله ونقول له احرف اليمين أنك ما قتلت فإذا نكل عنها فاخترى جمع من العلماء كما نصى على الإمام النووي رحمه الله ضعب المحققين أنه يكون أماركاً على اللوفي يستفق الأولياء بعد ذلك أن نشهد أيمان القصانة أمان <سؤال> الله إليكم ربيدة السير وأزر لكم المثوبة والأزو ربيدة الشيخ يقول السائل التوسل في ضابط اللوف ألا يخوي إلى الوقود في ظلم الغيج. وهل القاضي أن يقتصر على العداوة الظاهرة كما في حديث عبد الله بن سبيل أثابق الله بسم الله افهد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله أما دعك تربنا النصيفة أكثر من مرة لطالب العلم أن يكون عنده ورع أن يكون عنده أدب مع الولناء رحمه الله كل شخص جا يقرأ شيئاً لم يفهمه ولم يضبط له ظوابط العلماء رحمه الله واستغربه وأراد حصر العلماء في شيء معين فهل من خطأ بمكان ولن يستطيع أن يفهم طالب العلم فهم العلماء مابان بهذه السفر يعني أنت تقول التوسع ما الذي قال لك أن هذا ظوابط الذي بكره العلماء توسع استثري أي شخص يريد أن يفعل سؤالا يحكم به على تمام العلماء يقول هذه المسألة بهذا الشكل التوسع أما يأتينا من قواعد آمنة ويأتينا من, من ألهام يعيشها في نفسه لأن يتعرض بعض طلاب الألم أسبوب النقط التوسع في ظوابط الله سبحان الله ضبط الشيء ينمع من التوسع هذا تناقض أسنع التوسع في ظوابط الله بالأسنع الأذن عندما يدعون ظوابط للوث من الأبد فيه عندما تأتي الشريعة بالعداوة الظاهرة بين اليهود والأنصار أوجدت فيها القسانة فألم رحمك الله من أن الشريعة تنبه بالنظير على نظيري وبنثيل على مثيله وإلا حجرتها واسعا لأنك إذا انطلقت من هذا المنطلق راح تقول ما أقبل إلا العزاوة الدينية الدنيا. لأن الذي ثبت في نصر عزاوة الدينية أثبت لي أن العزاوة دون القبائل يثبت فيها القسانة فيه للدليل أين الدليل لا بنيل ومن هنا قال العلماء اللون في العداوة ثم وضعوا الضواضب قال العداوة الظاهرة يعني التي لا تكون مبنية على الشكوك والشبهات والتهم وهذا صحيح لأن الشريعة تأثد العداوة الظاهرة التي تحمل على الضرر والأذى وعذاب القسامة في باب الضرر والأذى فينبغي أن تتطيب بما ورد عنده سلم لكن تسهم وتقحد وتعفل من خلال السهم أما أن يأتي شخص ويضع قواعد من حمدي هذا نعم أنا ما أتفيه شخص يأتي ويضع قواعد من حمدي وياتمت إلى النصف الصلة ويقول إن هذه القواعد من شرعية نعم هذا نرده أما شخص يفهم من كتاب الله وسنة المتصلة هذا الفهم مفهود غير مضمون معذور غير معذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بالخيرا يفقّله في الدين يعني يزيده فهما فإذا كان يعني دماذا وضع العلماء بوابط اللوف أولا شكمة مشروعية القسامة لها أبعاد أكثر من الصواع الإنسان القاصر في فهمه الأصل أن كل أهل محلة ومدينة ومنطقة وقرية وجماعة مسؤولون عن محلتهم وقريتهم وجماعتهم فإذا وجد القتيل بينهم وهذا نبدأ عليه الإيمان والكارسان ورحم الله في بداية الصناعة بقوا كلام جنيل ونفيس بمرجع له إليه لهذا شرعة القسامة وطول بها يعني مثلا في الأدوات الله رحمه ما تكون أهل محلة وأهل قرية وأهل بلدة لأن التقصير في الخفض و... يعني كونهم أفصروا في حفظ محلته وقريته ومدينته إذا حصل فيها جناية طلبوا قضاءا وأنزموا اليمين وتحمل المشورية يجعلهم بعد ذلك قائمين حافظين لدوئه ومحلاته دين ست القصامة فقط الكثير من نصيح لهم هذا لها جدا أوجبة الشريعة الأدية يا شهم شهم من تتابعين عتق الرقبه وصن على شخص قتل خطا في وقوع خطا قام تعليم للدماء ولذا يستجد وجع يسير في الضر وهو يعلم انه لا اخطا سماح فقتل مسلم في رذ به ديه وموجب ديه الرقبه وشان شريم متتابع عنها إن بإذن يعرف أين يسيد وكيف يسيد وكيف يحفظ على الأرواح الاسمينة وإذا جاء قد سيارته وهو يرى أنها تغيد من معه إلى الموت قديمة أو مثلا متهزكة أو التساهل أو بأشياء تغيد من المدعه إلى الإنانة الحفظ ولذلك قالوا إن الشائط قصان شرعة في, في الدماء ولم تشع في الأطراف تأظيم وأمر الدماء وذيب تقول فقط عذاوة ظاهرة فقط محسورة مثل ما ورد في حديث عبد الله إنسان من قال لكذا جيد تحجم السمن بهذا التحجين كثير من إنسان رايح تحجمه وكأيان يبغمت من نظير ابن نظيره ويسيح ماذا ينطفق عند هذا يستوي العلماء والجهلاء وما على أحد لا أراد أن يصير فقيا إلا أن يحفظ الأحاديث يطبق مثل على ظاهرها ولا يعمل فكرا ولا فهم وعنده أن يكون من حذب الشيء على ظهرها أعلم الناس وعلم الخلق لا يمكن أن يكون ثابت من الفهم لابد من التقئي ليس هناك تفريد على من فهم إذا كان فهمه من كتاب الله وصنة البيت صلى الله عليه وسلم نقول هذا لأننا نعرف من خلال الطلب فينا كنا مع علمائنا ومشائخنا ينهو الإنسان أن المشكل الآن في الأسور الأخيرة مسألة النقد وتربية أسروب النقط في الآن أبقى لجيأتي ويقول لماذا لا نقتصر على هذا ولو جئت أسأل الآن ما هي الشروطة التي ذكرنا ما نستطيع أن نرددها قبل أن تنتقل بنا اضبط ما يقال لك مشكلة اليوم أن الشخص يجرس يستمت هل ليطيم فهم هل يفهم هذا الشيء يتقبل أو لا يتقبل هنا فقط المحق أما أن يأخذ شيئاً مستندقاً من كتاب الله رسول الله وسلم ويحاول أن يضبط هذه الأشياء ويلخصها ويقعها ويقعها المرة والمرتين من والأربع وعندها تكون ملحة الله له بعد ضرط هذه القلوم وتقريرها وتكرارها وإتقامها والإمام بها بعد ذلك يأتي الخطح الله عز وجل وتصل إلى ما يصل إليه العلماء وتضبط كما ضبط العلماء والفهماء لا تحضر رحمة الله لا تأجب نست الآن في, م... في إشداد النقد ولا أفتح مجانا لطلاب العلم في بداية الطلب للنقد ومن جاء ناقضا رجع ثاققا أول شيء نريد ربط اليوم نريد حجب هذا العلم نريد إثقانة بعد أن تصل إلى درجة تنبط لها أصول الفقر أن ليسلحت بسلاح الفهم حتى تصل إلى درجة هؤلاء العلماء عندها تعرف لماذا قالوا هذا الكلام والله ثم والله ما من طالب علم يقعد ويؤثر بتأثيل العلماء ويفهم ويقرأ الكتاب والسنة بحيث يحضر تشتير القرآن على يد عالم أهل لتشتير كتاب الله ثم يحضر دروس الحديث على يد عالم أهل لتشتير حديث رسول الله وسلم ويظهر السنوات كله السنوات وهو يظهر ويحصل ويقرر إما جاء الله الذي يصوي فيه فهمه وينضج فيه فكرة وإنه لوضع كلام العلماء فيه يقرأ, في يقرأ الصفحات التي كان بالأمس يعيدها ويقول لا يمن ولا يسعى ويعبر الجلماء لماذا قفضوا أسر كنا في القديم نقرأ بعض المطولات نستغرب منها واستغرب الله في بعض الأحلام أن هذا شيء عايشنا وكان وارد رحمه من الله منعنا من المطولات في بداية الطلب لكن حبما يتأتي المسؤولاتها تقرأ مثلا انضغم تولات المغني والمجموع والبدائع وشفح القديم وهذا الكتب المطولة التي في هذه الخلاف كما لما نقرأ مثلا في روضة الطالبين تفصيلات ما هي التفصيلات؟ ما هي التفصيلات؟ ما هي التفصيلات؟ شرعية ولا لها أصل ولا لها أصل وأقصيه بالله مين اندحن بصمة لكن بعد أن قرأنا ورأينا بلاضط الظلمات انك لا تقرأ عشرات الصفحات لا تنب ولا تسهم وتقرس طيمة العالم تتنظل بهذا الفروع المبنية على الأصول ثم تجد أيضا الشوارد والتتمات والفوائد والمسائل الملحقة الشوارد يجمعها لك أول شيء يعطيك الأصل فتقرأ بودور منصول حتى إذا ما قررت الأصل بعض ذلك قررت ذلينا ووجد ذلالته وكيف ضلع المسألة وهذه ذلالته عامة أو خالصة ومطلقة أو مقيدة بعض ما تنتهي من هذا كله تأتي إلى تطبيقات هذه الفهم التي سهمها الأولماء على ما يشوف فتيجد كيف يختلفون في هذه التطبيقات وكيف يكون منهم يبني بشدته ويبين سبيله ومحدثه عند ذلك تأتي أمس من نفسك تجد أشياء في داخل نفسك ربما أنها في الحق لما ذكره الأزمان وتستطيع أن تتربى فيك ملكة هذا التأصيل والفهم ومن هنا لا يعرف قالوا لا يعرف قدر العالم إلا العالم مثال بسيط الشخص إذا جاء وجرس عند عالم يخفي في من نساء فوجد العالم جاء وقال لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وهذا الحديث العام فهذا جواب الله في هذا الأحيان يقول وهذا الحديث العام إلا أنه مستثنى من هذه مسألة مسألة كذا وكذا العامة المعنس إذا شرعوا العام مرضي بهذا الفتوى هذا عندهم مرثي لا يشعرون لا يحسون بقيمة هذا العلم لكن موجودا عنه ثاني يتمكن من الشق يتمكن من هذا العلم ينظر اول شيء الى طبعا شكر الشيخ على المسنه فهو مدرب وجه الدلاله ما هي العبارات اللي تستارها هذا الشيخ لدوام وجه الدلاله وفي هذه العبارات مشتمه قلنا زور مشتمه تفيد المقصود يشهد المقصود هل هذه العبارات يستطيع احد ان يستغلها ولا ما يستغلها بالخطوه هل يستطيع احد أن هل الحامل لما أجع في هذا المسأل يقصد فتوى ولا يقصد التوجيد ولا يقصد مطلق النصيحة الحامل لا يقصد هذا من فهذا الذي يتراه من الضوابط لا قدرها إلا من يشتغل لفهم النشوش وضبطها يا سبحان الله إذا قعد العلماء وأصلوا قالوا ذا له اختصروا ولم يسهبوا قالوا متون معقدة وطلعتهم غير واضحة يعني لا يسلم العلماء إذا فاستلوا وقعده ولا يسلم إذا اختصر الآن تجد بعض المعاصرين يقول لك يا كتب المتقدمين هذه أساريبها صعدة وغير واضحة نحتاج الآن عن نشاحها ونوضحها في منذ ذلك يقول لا بس نقتصر فقط عن مطلوب بالأصل والآن يأتي ويكون هذه المتبولات كثيرة نريد الآن أن نختصرها ونقتصر فيها المراد دعونا من الذين يعني يكون اشهد من الذين قالوا اختصروا دعونا ناخذ علما موروثا في ظلمات مرجعه الانبياء اخذوا هذا العلم بشقه وناخذ شهودهم من النظام الدعوي كانه بان نضبط قالوا تعلم شنو تكلم أن ما انسان مجرد ما يجلس هذا يجي الشغل ما شاء الله في النقد هذا لا نريد قلنا اول على طلاب عندي هذه المسابقه أنا لا أقصد إصلاح نقصد وضع عام تربى واثق ثقة ثامنة فدعوة للإجابات أسهل لأهم الحاجة والدعوة للدلاء التحذير من دعوة حين أشد لغشتون مسألة محتاج إلى داع فوقها لأن إذا لم يكن لقائم بالإلمي منهج وإذا لم يكن له صديم مقرم مصدد لا يستطيع أن نحصل إلى المغاب نقول إن ضوابط العلماء التي ذكرها هذه المبنية على أصول وهذه الأصول نادم أن السمّة قد قضرتها وبينها فلا أسكن فإذا قلت العداوة الظاهرة لا تستطيع ان تضع ضابطاً يعني ما هي العداوة الظاهرة عندها نفس القضية أنت تقول له اقتصرنا على العداوة الظاهرة طيب العداوة الظاهرة كيف نشهنا كيف نشهنا من الغير هذا هو الذي اعتمد لنا رحمه الله بوضعه بالضوابط التي تستسلها وعلى كل حال ومن صلى الله بعذة الجلال يرزقنا العدل ومن يرزقنا على هذا العدل والكلمة الأخيرة التي أختم بها والله ثم والله لا يدارك لأحد في نعمة إلا إذا عرف القدر إنسان يعرف قدر هذا العلم وقدر هذه القتب وقدر هذا الكلام الذي والدرى والجواهد التي ورفع لكم السلح والسالح والأئمة واشتغلوا بهذا وأجنوا به نظرا وأرسلوا له فكرا وقلبوا له فكرا وطيبوا به نصا وحمدوا الله تلتعالى فمن خمد الله سبحانه تعالى ورزق هذه الأمور أن يعرف قدر وقدر ما قاله العلماء وإن قدر الاستطاع الآن أن يمتد علمه ثم ذلك إن شاء الله في اليوم الذي يعرف فيه لناذا ذكر العلماء هذا ومن غريب ما وجدت أنه قل أن تنتقد شيئا صوابا إلا جاء يوم من الأيام ترى بأم عينك ما يعني ما تقع فيه فيما عدته عن الألماء وأشد سيأتي يوم إذا تعلمت تحتاج إلى الضوابط وإلى التقصير حتى يعيث التقصير وتشف صعلا أن الأوائل هم عبرهم في ذلك نصلى الله بعزته وجلاله النفسي معنا خيرنا جزاء عالم من العلم ونسال الله بعزته وجلاله ان ينور قبورهم ومن يرفع درجاتهم ومن يجازيهم عن الاسلام والمسلمين ومن موت صلى الله عليه وسلم خير الجزاء ورضاه واغناه الله وكرمه الله احمد وبقدر الشيخ كل سامي يحتاج الوالدان الى الولد كثيرا خاصه أثناء العطله الامر الذي قد يتعارض مع بعض الانشطه كما الله أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله أما بعد فأصيك آخر بالله بوالديك خيرا وأن تبدأ بوالديك بعد حق الله عز وجل وإذا كنت تبحث بالأنشطة من مرضات الله ومحبة الله فألم أن محبة الله فيه بالوالدي وأن الله رضي, وعن رضي, وعن رضي, وعن رضي, وعن رضي عنه ورضي عنه والده من أرضى والداه أرضاه الله في الدنيا والآخرة وليس هناك حق قرنه الله بحقه ونبه عليه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد حقه وتوهيده إذ حق الوالدين فاتق الله في والدين وأعلم أن الله سيفتح عليك إن كنت تطلب العلم بفضله ثم برضى الوالدين وأن الله سيبارك أنشطتك وأمورك الخيرية بعد رضا والديك كم من بعض بوالديه بكت عيناه وتفطر قلبه وعظم حزنه فيما كان مشغولا في دراسته وكان يتمنى أن يكون عند رجل أمه وأبيه وكان يتمنى ساعات رضا من والديه وحيل بينه وبين ذلك بأمور قاهرة أثناء تعلمه والشغاله ها هي الأطلع سويعات ولحظات وأيام وليالي فهل لك أن تشتري مرضاك الباري في رضا والديك عنك اجتهد في رضا الوالدي وقدم والديك على الناس فالله أعلم كم قدمت أمك على غيرك وعلى غيرها الله أعلم كم قدمك أبوك على نفسه وماله وأهله والناس أجمعين فتق اللعفة في والديك وأحسن كما أحسن الله إليك فإن وجود الوالدين نعمة عظيمة من الله عز وجل هنيئاً بذار لذن تقام فقام بخطهما وحقوقهما وأدخل السرور عليهما حتى فاجز المرضى في النفس الأنشطة والأمور التي يدخل سرور على الأصدقاء أو على المنخزين أو على من يريد الخير هذه أمور متبع لرغى الوالدين فإذا جاء الوالد أو الوالدة يطلب عن الأمر وأنت خارج لأي شيء تقول سمعا وطاعة وتتصل على الكبير والصغير وتقول له أعتذر لأنني تريد لي أعتذر لأن عندي تقول تقولها الشرف وبرضة وباخترار وبقوة لأنك تعلم أنه ليس هناك أحد أوجب أن تطيعه بعد الله عز وجل من والديك تتق الله في والديك قال يا رسول الله أقبلت من اليمني أبايعك عن الهجرة والجهاد وتنفع ضوايه والقيام قال أتريد الجنة قال نعم قل ارجع إليهما فأرشقهما كما أبكيتهما وأحسن سعدتهما ولت الجنة فهذا الذي أصيت به أخي الله ودع عنك التأويلات ودع عنك الاجتهادات والآراء فوالله لن تفلح إما بيعظ الله لدى الوالدين ولم توفق إلا برضى الله من رضى الوالدين ولم تعان على أمرك إلا برضى الله من رضى الوالدين وكن من عند قدم والديه يقوم عليهما ويدخل الصرور عليهما حتى لربنا نظت عليه أكثر أيام العطلة وهو في جهاده بضيه الوالدي ولم يفوق إلا أيام معجوبة باصوانه وخلانه واصحابه دورك له في هذه الايام ما من بارك غيره ببركتكم ابذر في أمور الدعم وامور الخير اذا امرض الله منهم بركه لا خير فيها حب لوالديك ابدا الله بذلك الشاب يخرج الى زياره المسجد النبوي ومسافر الايام هو لجدته الشاب يخرج الى الى مسافرات خاطئه ويساغر إلى بلدان بعيدة وأبوه لأشدك حاذع إليه وقد يكون الوالد مريضا وقد يكون الوالد بل والله لو كانت بأبيك مصلحة في بيء نشرى وقد عثت في دكان ومسجري تجاهد في دره والرضاه ليستحمى الله عليك أين أنت لنعوها ما ضر البر أحده فالبر نستحب كل خير وإن من ضر لوهدي إلى الجنة ومن طاعم الدر واحب لله شكرت على بر والديه فروع الله اشرس كل خير صنم والديك واتق الله فيهن وامن ان الله اعطاك نعمه من بقي له ابوه وامه أو اوهما مال فقد اتقى الله له الله من عذاب الجنه فيحرس على هذه الابواب حتى ينتهي به ذلك جزا حسن خومن في الصباح وهدى وصواد اصلى بعزه وجمال مستقنا لذلك اوصي كن ان يشعر ايام الشغل كان مقطوعاً بالرهي لوالديه فليحكس بالان في بره والدين العطل والاجازات ليس للمصري قطله واجازه هو امر رسي فهذه الفرصة يدتلي الله فيها الصادق بعض الناس يكون ايام الدراسة يقول لا استطيع ان اقوم الليل لان اذا كنت الليل تعفت في النهار طيب الان ما شيء فإذا تعود في ايام ان يقوم الليل وداعم على قيامنا أيام عطلته ثم شغل بدراسته لو مرت عليه الشهور كلها مشعور كتب له عدر القائم للليل لأنه أظهر لله عز وجل أنه في فراغي والقصة في طائل يصن الاثنين والخميس لكن إذا جاءت أيام الدراسة لا يستطيع والده ينهى صفقة عليه ويضرهما ومع ذلك إذا جاءت العطلة العطلة والإيجازة ندرة للخير والصلاح والبر ندرس وفكر الإنسان فيها في تقديم الأهم فالأهم أول برض الوالدين فنصلة الرحم إذا لم تصل عمك وعمتك وخالك وخالتك وآخر ذائك وتدخل السرور عليم في البطلة متى تصلهم ممكن تأتيهم ولم تأتيم في الإجازات متى تأتيهم ليس الإجازة هملا ونعبثة من خلق الله الخلق الشجوع من خلق الله الشماعة والعرض لمن ذهن عنا باطلة ذلك هم من الذين كفروا ولكافرين من النار فالإنسان ينبغي أن يتفكر وأن يتدبر أن الله أعطاه هذه الأيام سحانا إذا كنت أياما عطلة تحج على ذلك الوالديك ورغى الوالديك فقد سعدت ونجحت وأفلحت وحينئذ يجب على المربين والجئات والأفاظم الذين يقومون على أبعاء المسلمين أن يكونوا خير عنهم لهم على ذلك وللأسف أن البعض يستهزي من بعض الطلاب وقل إذا وجدت عند أمك كله نعمل أجس عند أمي وشرف اللي أن أجس عند أمي قبل أن أراك وأن أجس معك لأن لأنك ما بنت تهتم لما أوجب الله عز وجل فرى هكذا بلغنا عن بعضهم يقول إيجاب أجس عند أمك يعني أصح بر الوالدين لحل النقد لحل السخرية هذا أمر عظيم بر الوالدين ورد الوالدين قد الوالد يخرج الإنسان من والديه غضانيه عليه ولربما لا يرجع إلى والده أبدا قيمت هو عقل له والعياد ابنه من يسأل أم الله عن ذلك الشاب يذهب ويسافر فإذا جاء لهم يتقلق له لا تساهل حتى وله كان على خيار لكن فيه. تخاف عليه ونشيق عليه حيث لا غمفر شفق عليه العقوب عليه والسلام تبرد عيناه من الحزن ومن أولي من الرسل على فراق ابنه وهو يعلم أن ابنه سيعود إليه ونشيق أن يرسل والدها من يلعب. يلعب يأخذ نجه ويتفصح ويقول مي أخاف أن يأكله الذئ وأنتم عنه غافلين ويعلم أنه نبي ولا يأكله ذئ لكن مهم من مدرسة إلهية تذكرنا بشفقة الآباء على الأوذاء مدرسة إلهية تذكرنا بشفقة الإمهات على فلذائف الأكباب هذا شيء لا يملكه أحد نبي مرسل عليه والسلام فضله الله عز وجل وشرفه وقد اوتي من الصبر والقوة حتى انه يقاتل كقتال الاربعين شدة وبعشا يوضع ابنه ويتقعق تفيض روحه فتدمع عيناه وقالوا ما هذا يا رسول الله قال رحمة اسكنها الله في قلوب فباده من هذا الذي يريد ان يدخل بين ام وفلبة كذبها من هذا الذي يستطيع ان يقف بين يدون الله عز وجل وهو ربي ابناني سنين بل تربيهم على المحبة والبر وتقول هذا أم إلى والديك واذهب إلى والديك وعطل على والديك وأن تكون جلوس أبنائنا وإخواننا انطلبت العلم ومن كل من يلوجنا ويكون معنا أن يربي فيه محبة الوالدين والشرص على بر الوالدين ولو كنا في كل درس وفي كل محاضرة نأكد هذا والله نام للكمه أدن يؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر انه علم ان هذا منهج القران وهذا منهج كتاب السنه فلو عزز في اكثر من موضع وهو نقل هذا بالترشيد ومن هذا يؤكد عليه وباللسان العربي المبين الشخص فلما يقرا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا ووالدين ثم بعد ذلك اخبرك وقضى ربك ان تعبد الا اياه ووالديك احسانا كل هذا هل هذا كله ما يقله الانسان من فنحن لا نربي لدعوة ولا خير ولا در ولا ندعو لمشارك بدعوة خير ودر إلا بعد أن مرى داراً لوالديه رضي عن والده حتى إذا تكلم دارك الله في كلامه وإذا دعا دارك الله في دعوته وإذا نصح وفقه الله في نصحه وإرشاده فأسأل الله العزيز والعشر كريم أن يهننا الدر وأن يعيدنا من الحقوق وآخر دعوانا أن نحمد لله رب العالمين صلى الله عليه